بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَ الزَّلُمَلا إنكَ تُومُوحُ فيِيه بِإِذنِ رَبّ مِنْ كلُّ أَمْرٍ سَلَ سَلٌَ لِي حَ مَ طلَ